من بعصمته عليه صلوات الله وسلامه فما حصل إيمان منك بنبوته فاختلف الأمر ذاك فيما يتعلق بجانب المحرم حال الله بينه وبين ذلك عليه صلوات الله وسلام فيما تعلق بجانب الحرام ليس له نفس بشري عليه صلوات الله وسلام انما هناك ولتصنع على عين عنايه ربانيه فكونه يدخل على أم حرام بنت ملحان لا اشكال في ذلك هو هو آمن عليها من انس بن مالك إذا كان انس يدخل على خالته فهذا نبينا عليه صلوات الله وسلامه فقال لهذا الأخ يا شيخ نحن لو قلنا بهذا سنفتح بابا للمستشرقين قلت تؤف وتف لعقلك نحن, نحن نستحي من إظهار ديننا ونخشى من المستشرقين واننا اذا قلنا هذا سنفتح الباب للمستشرقين يقولون كيف اذا يحصل ويحصل يا عبد الله أنت ما تعرف حقيقة النبوة وعندما سنقرر هذا سنفتح بابا للشبهة وللمستشرقين نعوذ بالله من هذا الضلال المبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يدخل على أم حرام بنت ملحان وعلى أم سليم رضي الله عنهما وهما في بيت واحد وهذا هو وجع الجمع بين هذين الحديثين فقال أرحمها قتل أخوها معي إخوة الكرام إذا الشاهدون يركبون ثبج هذا البحر يركبون ثبج ذلك البحر للغزو في سبيل كيف عبر عنه باسم الإشارة التي هي للقريب الحاضر قلنا لنكتة فيكم من يستنبط هذه النكتة هناك نكتة تنزيل البعد الرتبي في المنزل منزلة البعد الحقيقي الحسي وهنا نعم نشاهد لكن البحر غير موجود شير إلىه يركبون ثبج هذا البحر أين هو إذن كأنه حاضر واضح هذا أي إشارة إلى أن هذه الرؤية ليست رؤية أضغاث احلام فلذا يجعل البعيد قريب هو الانبياء الأنبياء هذا متحقق لا خلاف فيه هذا متحقق وسيقع وكأنه حصل وكأن البحر هذا هو اشير لك إليه وهم عليه يركبون ستبج هذا البحر أولوه ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة في ذلك إشارتان كما قال الحافظ ابن حجر الأول إشارة إلى أنهم من أهل الجنة فهذا وصفهم في الآخرة يركبون البحر ولهم بعد ذلك المنزل في الآخرة إخوانا على سرور متقابلين كالملوك على الأسرة في ذلك إشارة أخرى وهما متلازمتان إشارة إلى عظم حالهم وشدة قوتهم واندفاعهم في سبيل الله فهم يركبون البحر وهم في هذا التمكن وفي هذا الاعتداد يجاهدون في سبيل الله على هذا البحر الذي يميد وكأنهم ملوك على الأسرة في حال الأمن والرخاء وأنا أقول الأمران متلازمان حالهم الثاني ينتج عنه حالهم الأول فعندما يجاهدون في سبيل الله بهذه النفوس الطيبة القوية هم على البحر كالملوك على الأسرة هذا سينقلهم إلى سرور الآخرة المرفوعة بعد موتهم بفضل الله وكرمه الشاهد يركبون ثبج هذا البحر هذا القول الأول إخوة الكرام في بيان معنى اسم الإشارة تلك هذه اسم الإشارة للبعيد عبر به عن مشار إليه حاضر قريب إما يتعاقبان ويتناوبان وإما ينزل البعد الرتبي منزلة البعد الحقيقي وإما أن اسم الإشارة في الأصل موضوع للمشار إليه بعيدا أو قريبا لكن الاستعمال العرفي خصص القريب بإدخال الهاء عليه والبعيد لإدخال اللام عليه فجاء القرآن على أصل الوضع لا على حسب عرف الاستعمال ثلاثة أقوال كما قلت أظهرها وأقواها أوسطها والعلم عند الله جل وعلا هذا القول الأول القول الثاني في بيان المراد باسم الإشارة أما قلنا قولان في أول الموعظة إما أنه اسم إشارة لبعيد يشار به إلى قريب انتهينا وهؤلاء قلنا اختلفوا وعلنوا قولهم بثلاثة أمور القول الثاني اسم الإشارة هنا تلك للبعيد والمشار إليه بعيد واختلف في تعيين ذلك البعيد كما قال القرطبي على عشرة أقوال وتلك الأقوال ذكرها الإمام الرازي وزاد عليها وأنا ساجملها في تسع بحيث تصل على التفصيل أحد عشر قولا إن شاء الله في بيان المراد باسم الإشارة تلك على أن المشارة إليه شيء بعيد غائب ليس بحاضر قريب لا إله إلا الله يعني البحث عندما يكون في مفردات اللغوية قد يكون فيه شيء من الجفاف ولذلك ندخل من حديث إلى حديث ونربط هذا ببحثنا لاجل يعني أن يصبح في البحث شيء كما يعني قال على تعبير الإخوة المصريين من الطرابة <تصفيق> لا إله إلا الله على القوي لأن المراد هنا إذن مشار إليه غائب بعيد ما المراد بذلك المشار؟ وأن اسم الإشارة الآن على ظاهره صيغة بعيدة مشار بها إلى بعيد لا تنا ولا تعاوض ولا وضع ولا نكتة عندما عبر بالبعيد عن القريب ما هي هذه الأقوال القول الأول قيل إن الله وعد نبيه عليه صلوات الله وسلامه بأن ينزل عليه كتابا عندما بعثه فأشار ربنا جل وعلا في هذه الآية وفي نظائرها إلى الوفاء بذلك الوعد الذي وعده به عندما بعثوا تلك آيات الكتاب ذلك الكتاب الذي وعدناك بإنزاله هذا هو اذا تلك يشار بها إلى ذلك الوعد الغائب البعيد هل وعد الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن ينزل عليه كتابا نعم ورد هذا في الحديث وورد في القرآن وهذان القولان اعتبرتهما واحد والقرطبي جعلهما قولين إذا يقول ستكون تسعة لكن بعد ذلك أزيد قولا من الراذي فتصبح أحد عشر قولا ثبت في السنة ما يشير إلى هذا الوعد، ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وإذا ذكرت كما قلت إخوة الكرام الحديث في الصحيحين في أحدهما فلا داعي أن نقول إنه صحيح لأن هذا مقطوع به فكونوا على علم بذلك وإذا لم يكن الحديث في أحد الصحيحين يشير إلى درجته إن شاء الله في صحيح مسلم والحديث في المسند عن عياض بن حمار المجاشعي قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فقال إن ربي أمرني أن أعلمكم ما علمني في يومي هذا مما جهلتم أي أعلمكم في يومي هذا ما جهلتم إما علمني ربي وأنزل علي كل ما إن عبدا فهو حلال هذا حديث قدسي ولم يصرح النبي عليه الصلاة والسلام بإضافته إلى ربه كأنه يقول قال الله تعالى كل مال نحلته عبدا فهو حلال الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض والناس هم الذين أحلوا وحرموا كما فعل المشركون عندما جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبة فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا كما فعلوا بالوصيلة والسائبه والحام والبحيرة والشرائع الشيطانية التي كانوا يشرعونها اذا الأصل في الأشياء الحلال ولا يثبت التحريم إلا بنص الأصل في الأشياء الحلال عندما يأكل الإنسان البندورة يلزم أن يستدل على ذلك بنص جزئي في حل البندوره أكل البندورة فإنها حلال عندما يأكلها يقول كيف تقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض بين لنا حرم علينا وما سكت عنه فهو داخل في دائرة الاباحه الاصل في الاشياء الاباحة والحل. كل مال نحلته عبدا فهو حلال. اي يقول الله كما كل... واني خلقت عبادي حنفاء كلهم على الاسلام وعلى الفطره فاجتالته الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانة هذا الحديث القدسي فان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الحمد لله يرحمك الله والمقت هو أشد الغضب وأعظم أنواع السخط كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ولذلك نكاح المقت ما هو أن يتزوج الإنسان منكوحة أبيه هذا ليس فاحشه هذا أيضا مقت ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا بينما في الزنا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وأما هنا نكاح امرأة الأب والمعتمد عند الحنابل وهذا أظهر أقوال الإسلام أن من وطئ احدى محارمه من كوحة أبيه أو غيره ممن تحرم عليه على التابيد يقتل كيفما كان حاله سواء بعقد أو بعهر بغير عقد إذا وطئ احدى محارمه حده القتل لأنه فرج محرم قطعي التحريم لا يباح بحال ليس للإنسان في ذلك شبه وقد ثبت في المستدرك وغيره من حديث البراء بن عازب أنه رأى عمه يحمل راية فقال إلى أين قال إلى ذاك الذي تزوج زوجة أبيه فقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب رقبته وأن اخذ ماله أي فيئا في بيت المال وأن اخذ ماله يقتل ويأخذ هذا المال بعد ذلك إذا مقت وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم غاضب عليهم أعظم أنواع الغضب عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب والسبب في المقت الظلام الذي خيم على البشرية قبل بعثة خير البري عليه الصلاة الله والسلام إلا بقايا من أهل الكتاب الذين يتمسكون بالدين الحق الذي كان عليه نبينا عيسى على نبينا عليه الصلاة الله والسلام إلا بقايا من أهل الكتاب وقال الله وقال الله أئليل النبي عليه الصلاة والسلام إني بعثتك الحديث كما قلت في الصحيح المسلم لأبتليك, لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا أي سأنزل عليك كتابا وأخبر عنه بصيغة الماضي لتحقق نزوله وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء فقرأه نائما ويقظا إذا وعد الله نبيه عليه الصلاة والسلام عند بعثته بأن ينزل عليه كتابا لا يغسله الماء أنجيلهم صدورهم ليست هذه الصحف بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآتنا إلا الظالمون ولو أحقت المصاحف عن بكرة أبيها فلا يحصل تغيير في هذا القرآن والمصاحف التي في القلوب تساوي لعله المصاحف التي في السطور أنجيلهم صدورهم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر وقال الله تكوينة الحديث هذا محل الشاهد إنما من باب ما قلت استعراض كمال الحديث لننظر إلى أحكامه ولنخوج من هذا البحث الذي هو بحث لغوي ومحض في بدء هذه الصورة وقال الله وقال الله لي حرق قريشا حرق قريشا أي قاتلهم وحرقهم فقلت ربي اذن يسلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة أي يقطعوه ويشقوه كما يقطع الخبز ويقطع ويشق وأمرني ربي وقال لي ربي حرق قريشا أي قاتلهم واصدع بالحق فيهم ولا تبالي فقلت ربي إذن يسلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة فقال الله لي استخرجهم كما استخرجوك وغزهم نغزك أي نمكنك منهم ونعينك عليهم وغزهم نغزك وأنفق ينفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك وقاتل بمن أطاعك من عصاك تكملة الحديث كما قلت وأهل الجنة ثلاثة وأهل الجنة ثلاثة إمام مقصط إمام مقصط متصدق موفق إذا لم يكن الإمام من هذا الصنف فهو من أهل النار أمير مقصط يتصدق ويتفقد الرعية ويواسي الفقراء والمحتاجين ومجالسه, ومجالسه يحضرها أهل الحاجة والمسكنه لا أهل الكبرياء والغطرسة إمام مقصط متصدق موفق هذا من أهل الجنة ورجل رحيم القلب على كل ذي قربى ومسلم من أهل الجنة وعفيف متعفف ذوعيا عفيف في نفسه عندما تعطيه تعفف وقلنا في نعمة وستر وعافيه وعنده عياد هؤلاء من أهل الجنة واهل النار خمسة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا الذي لا زبر له أي لا عقل له ولا يقصد بالعقل هنا العقل الغريزي أي مجنون لا إنما يقصد هنا به الأحمق السفيه الذي هو عالة على غيره همه أن يأخذ من هذا وذاك ولذلك ليس له زوجة وليس له عمل عاطل باطل لا في دين لا في دنيا لا زبر له لا يتبع شيئا ليس عنده أهل ولا مال يحتال على هذا وينصب على هذا ويتطفل على هذا ويعيش عالة على الناس كما هو. الموجود في كثير من الناس عندما تصل بهم الدناءة والخصة إلى هذا كما قال بعض الكسالة معبرا عن هذا والله ما فقرنا اضطرار إنما فقرنا اختيار أي نحن مضطرين الفقر يعني ما نحصل الغنى لا نحن اخترناه لما جماعة كلنا كسالة وأكلنا ما له عيار هذا هو هذا هو الضعيف الذي لا زبر له ألا تدرون من هم أول ما ينطبق هذا الوصف على قسس النصارى عليهم لعائل الله المتتابعة الى يوم القيامة ليس له عمل لا في دين ولا في دنيا أما في الدين أكذب خلق الله أكذب من الشيطان الرجيم الشيطان اذا رأى القسيس يبتعد عنه خشية أن يزيده خبثا وفسادا ولذلك يقال عندنا في بلاد الشام إذا راد نخبر عن حقارة إنسان يقال أكذب من الخور والقسيس على الله يوم الأحد <تصفيق> لما يجلس يوم الأحد يكذب على الله اسمع من الكذب الذي إبليس ما سمع به هذا قسيس إذا الدين ليس عنده عبادة وأما الدنيا جالس تراه مثل الثور في جسمه طيب أنت في الأصل زاهد اعتكفت بهذه الصلاة مع هذه الكنيسة إنما هي تكون بمثل العود رقبته فقط اغلظ من رقبة الثور يأكل حقيقة والله ما لا تأكل عشرة ثيران ويحرم عليه النكاح لا يجوز أن يتزوج هذا قسيس لكن يجوز أن يزني الزواج حرام وأن زنا حلال يزني في اليوم احيانا بعشر نسوا هذا قسيس زنا حلال اما النكاح هذا هو الضعيف الذي لا تدر له الذين هم فيكم تبع لا تتبعون اهلا ولا مالا وهذا حال القصص وانظر لما مع قصصهم لو ان قسيسا لعينا يقول في امريكا سيجمع مئة الف دولار مليون دولار عشرة ملايين دولار في يوم كذا قبل ان تشرق الشمس لوضعت أمامه على الطاولة في الكنيس قبل أن تشرق الشمس هذا حاله وانظر بعد ذلك لعلماء هذه الأمة في هذه الأمة إذا سلموا من أذا الناس هم في نعمة إذا سلم من الأذى أما الإكرام فلا يخطر هذا على بال علماء الإسلام الصالحين ولا يريدونه من أحد لكن إذا سلموا من الأذى هذه نعمة حقيقة رأى مرة بعض الناس رجل معه ثعلب قبض عليه <تصفيق> قال ماذا ستفعل بهذا الثعلب قال سأعذبه عذابا شديدا قال ولم قال كل فترة يأتي ويأكل لي الدجاج وأنا أطارده من جهه إلى جهه وأمكانني الله من ساخذه الآن أمثل به تمثيل ما رآه يعني مخلوق على وجه الأرض قال أتريد أن تعذبه قال نعم والذي يكلمه طالب علم قال خذ هذه العمة وضعها على رأسه واتركه اتركه يعاني من هذه الأمة ما يعاني لا يطارد في هذه الحياة إلا علماء الإسلام والله إن طالب العلم الصادق في هذه الأيام ما تمر على الأقل الليلة لحظة إلا ويتوقع فيها إما القتل وإما الاعتقال لماذا؟ هل قسيس سمعتم عن قسيس في بلاد النصارى يعتقل؟ لا إله إلا الله لما زج بالعلماء في بعض البلدان على تعبير اللعين حاكم تلك البلاد بأنه مرمي الشيخ في السجن كالكلب زي الكلب الكلب الذي رقص زوجته مع كافر ليس الذي يضع وراء القضبان في سبيل الرحمن ماذا عمل مع القسيس سبب الفتنة وسبب كل بلا ماذا عمل يستطيع أن وأن يحبسه وراء الحديد والقضبان غاية, غاية ما حصل صفق له وعتبر هذا النصر أنه أقاله من المسؤولية عن النصارى وقال اختاروا غيره ليحل محله ثم أعيد بعد ذلك إلى رتبته فقط وقيل له إلزم الإقامة في بيتك قسيس يقيم في بيته ثم ترسل له الدولة تدسس به بعد ذلك مكافآت يقولون خاطرك لا يبقى علينا إلا طيب لأجل منتهي من المسلمين نحن بعد ذلك نكرمك أكثر مما كنت تحصل لكن يعني التمس لنا عذرا وأما ذاك يقال عنه بكل قلة حياء هذا الشيخ في السجن زي الكلب العلماء صاروا زي الكلاب هذا حالنا لا. على من يصب أليم العذاب في بلدان المسلمين الزاني واللوطي والسكير والعلبيد والمرابي كل هؤلاء كما قال يتمتعون بأقصى أنواع الفريات في حالهم في حال محاربة رب الأرض والسماء وأما هذا لا يوجد أحد يضيق عليه إله أجهزة المخابرات في بلاد المسلمين لمن تطارد تطارد الزنات تطارد اللطين تطارد البنوك تطارد السينمات ومن تطارد؟, تطارد الذين لا يصلون أن تطارد من هم في المسجد وعلى الخصوص خطيب الجمعة فقط خطيب الجمعة هذا هو الذي تسجل خطبته وبعد ذلك يحقق معه وصل الانشطاط في بعض بلدان المسلمين أن الخطيب قال إن الزنا حرام فاستدعي بعد الخطبة مباشره نقول له لما تتدخل في الشؤون الاجتماعية قال يا جماعة هذا مقرر في كتاب الله لا تقرب الزنا قال الدين شيء والحياة الحاضرة شيء آخر مرة ثانية تقول الزنا حرام أو السفور حرام أو الخمر حرام نقطع رقبتك لا لسانك أنت فقط تقول للناس وصدق الحديث وأدوا الأمانة وصلوا وصوموا مشكل هذا أن تعالج شؤون الحياة زنا حرام وهذا الزنا مع أنهما قال أن ينبغي أن يجلد أن يرجم والحكومة مقصرة لا يحذرون فقط من الزنا. كل أمور لا دخل لك فيها هذه يعالجها القانون هذا وصل الانخطاط في بلدان المسلمين لا يجوز أن يقال على المنبر الزنا حرام طيب ماذا يوجد في الكنائس بعد ذلك كل كذب وخيانة وكل بعد ذلك غدر ومكر بالمسلمين وجدت في بعض الكنائس دبابات توضع في القبو في البدرن لأجل ما يخططونه للمسلمين في المستقبل دبابات وهذه كلها يستر عليها تمشي بسلام وإذا وجدوا معك أنت معك لا قول مسدس إذا وجدوا مسدس أعانك الله أعانك الله رأيت مرة أن أدخل إلى بعض الدوائر فكان على الباب مسؤول كأنه يعرفني قبل رأسي ثم قال أنا عبد مأمور قلت ماذا تريد؟ قال أريد أن أفتش أفتش ماذا عندك؟ أليس هذا من من الذل إخوتي الكرام مسلم في بلدان المسلمين بغض النظر عن كونه عالما أو لا يفتش على الباب؟ طيب الذي يريد أن يغتال القاضي أو غيره عندما يدخل لمحكمة شرعية يعني لا يمكن أن يغتاله في الخارج؟ لما هذه استفاءة يعني لا دين ولا دنيا مجرد حماقه وذلال العباد قال عبد مامور قل فتش مد يده إلى جيبي من الخارج قال هذا ايش إيش هذا يا شيخ وكما ترى مثل مصدي لأجل قطع يعني أحيانا أمور في هذه الحياة إما من يا إما من خيط او كذا قال هذا ممنوع تدخل به في هذه الدايا قلت ماذا تريد قال تركه عندي يعني ما يريد يعمل معي تحقيق ولا ملف ولا تحويل للقضاء اتركه عندي عندما تخرج عندما تخرج تأخذه قلوا طيب لا إله إلا الله فلما خرج ذاك بتقدير الله ذهب جاء واحد آخر لكن أعطى المسؤول الذي كان يفتش هذا القطع لذاك فلما جئت كنت أين المسؤول كان هنا قال ماذا تريد قلت أخذ مني حاجة وكذا قال أنت صاحب سكين حاجة أنا ما أريد أن أقول سكين وصبح أمام الناس قلت يا عبد الله يعني المسألة داعها الآن ستر الله قال أنتم مطارع يقول كيف تحمل السكاكين في جيبك يقول المطارع التي يحمل السكاكين من, من الذي يحملها الله جل وعلا يعني رخص لنا ترخيص فقط ولا جناح عليكم كان بكم أذن من مطر أم كنتم مرضى أن تضعوا أذلي حتى وإلا حملوا السلاح حتى في الصلاة مشروع وهذا يعني لا سيما إذا الأمة في أحوال يعني يخشى منها قال لا يا شيخ يعني هؤلاء ما لازم يحمل السلاح ولا هذا لازم المطاوع يكون مثل الأعام. كل واحد يذبح أو يركب على ظهره ما يقول له ماذا تفعل لا إله إلا الله هذا الوصف إخوة الكرام الضعيف الذي له زبر له الذين هم فيكم تبع لا أحد يظن ضعيف أنه ضعيف مسكين يعني لا قدره له في العمل او انه مثلا مسكين ضعيف في المال لا ضعيف في عقله سخيف في رايه وينطبق هذا قلت انطباقا اوليا على القسس وبعد ذلك في المسلمين البطالين حدث ولا حرج مشايخ الصوفيه المخرفين كلهم يشملهم هذا الوصف الضعيف الذي لا زبر له مخرف صوفي يخلو بالنساء ويأكل الأموال وليس له أي عمل بطل إنما هذا تنكت هذا علبة لبن هذا فلوس هذا شات وهذا, وهذا. ضعيف لا زبر له الذين هم فيكم تبع لا يتبعون أهلا ولا مال لا يقوم لا برعاية أهل وأسرة ويكدح ويكعب ويعمل من أجله وليس حين مال من كما قلنا لا دين ولا بني عال على غيره والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه كلمة يخفى بمعنى يظهر وأخفى بمعنى كتم وأسر وقيل كل من الصيغتين يستعمل في الإظهار وفي الاخفاء فهذا من الألفاظ المتطادة يقال أخفى وخفى أخفى بمعنى أسر أخفى بمعنى أظهر أخفى الشيء بمعنى أظهره، خف الشيء بمعنى كتمه من الألفاظ المتضادة. هذا مثل أسر. سواء منكم من جأ من من, من, من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وساريب بالنهار أسر قولكم هنا بمعنى أخفوا، واضح هذا. أسر النجوى أخفوها. الله جل وعلا يقول وأسر الندامة يوم القيامة بمعنى أظهروها وأعلنوها فالإسرار بمعنى الإظهار وبمعنى الكتمان فمثل الخوف يأتي بمعنى الوجل وبمعنى الأمل وهذا الذي الف فيه كتب الأبغاد في اللغة وهنا الخائن الذي لا يخفى له طمع معنى لا يخفى أي لا يظهر له طمع وإن دق إلا خانه هذا من أهل النار خائن والثالث رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك يريد أن يعتدي على عرضك أو أن يأخذ منك المال خداع والصنف الرابع البخيل أو الكذاب شك الراوي البخيل أو الكذاب والخامس هو الشنظير قيل وما الشنظير قال الفحاش أي سيء الخلق الشاهد إخوتي الكرام من هذا الحديث وإني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان فإذا قول الله تلك آيات الكتاب الحكيم ذلك الكتاب الذي معدته بإنذاله عليك هو المشار إليه فالمشار إذن إلى شيء غائب بعيد سبق ذكره في أول بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام وإرساله ورد في القران ما يشير الى هذا فيكم من يستحضر ايه لعلكم تحفظون سورتها لكن يغيب عنكم استحضارها سوره المزمل تحفظونها هذه الايه التي فيها انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيل هذا القول الثقيل هو القران أشير إليه في هذه الآيات وصورة المزمل هي من جمله ما قيل إنها أول ما نزل على الإطلاق من أقوال ستة أرجحها خمس آيات من سوره العلق هذا الأرجح ويليها بعد ذلك في القوة وإن كان نجمع به وبين القول الأول سوره المدثر كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر والحديث الأول عن ام عائشة في الصحيحين وأقوال أربع بعد ذلك كلها لا تخلو من ضعف ويمكن أن يتكلف للتأليف بينها وبين ما تقدم قيل الفاتحة وقيل البسملة وقيل النون والقلم ونقل هذا عن مجاهد وقيل المذمل ثبت ونقل هذا عن عطاء الخرسان وهو مع ضعفه لم يثبت له رواية عن الصحابة فروايته معضلة وضعيف في نفسه والرواية لم تنقل عن صحابي المذمل ثبت ونقل هذا عن عطاء الخرسان وهو مع ضعفه لم يثبت له رواية عن الصحابة فروايته معضلة هو ضعيف في نفسه والرواية لم تنقل عن صحابي يؤخذ منه هذا الحكم فاجتمع فيه آفتان ضعف في نفسه والإعضال في روايته إنما المزمل هي من أوائل ما نزل قطعا لكن ليست أول ما نزل على الإطلاق لعلها بعد المدسة لعلها لأن الله يقول فيها يا أيها المزمن قم الليلة إلا قليلا نصفه انقص منه قليلا أو زد عليه ورتد القرآن ترتيلا ويعيده في هذه الصورة إن سنلقي عليك قولا ثقيلا هذا القول الثقيل هو القرآن وثقله وشدته على العموم أو على الخصوص على العموم النبي عليه الصلاة والمؤمنين والكافرين والمنافقين أو على الخصوص على الكافرين والمنافقين قولان لأئمتنا الكرام القول بأن الثقة للعموم وعلى العموم أول وفي توجيه ذلك وفي توجيه ذلك أربعة أقوال معتبرة أولها إن سنلقي عليك قولا ثقيل هو ثقيل من حيث التلقي والعمل به. فحقيقة تلقيه وتعلمه ثقيل على النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة قد ثبت في صحيح البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث ابن هشام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف أتيك الوحي فقال احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي ثقيل وهو أشد علي وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه جبريل في الليلة الشديدة البرد وإن جبينه لا يتفصد عرق عليه الصلاه والسلام هذا ثقيل أم لا؟ ثقيل حتى على النبي عليه الصلاة والسلام في التلقي ثقيل إن سنلقي عليك قولا ثقيلة ثبت في صحيح البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه من أجل أن يتابع معه جبريل حتى لا ينسى على نبينا وعلى جبريل صلوات الله وسلامه قال سعيد بن جبير فأنا أحركهما أي شفتي كما رأيت ابن عباس يحركهما وقال ابن عباس أنا احركهما كما كان لم يقل كما رأيت كما كان رسول الله صلى الله وسلم يحركهما لما؟ لأن ابن عباس ما أدرك تحريك النبي عليه الصلاة والسلام شفتيه في أول الأمر لأنه ولد سنة ثلاثة للبعثة وكان صغيرا لا يدرك هذا ولما قبض النبي عليه الصلاة كان هذا الاحتلام وبعد ذلك التحريك انقطع نبي عليه الصلاة والسلام عن تحريك شفتي فما رأى ابن عباس كيفية تحريك النبي عليه الصلاة والسلام لشفتيه؟ لكن سعيد بن جبير رأى كيفية تحريك ابن عباس لشفتيه، لذلك قال سعيد بن جبيه أنا أحرّكهما كما رأيت ابن عباس يحرّكهما، وقال ابن عباس أنا أحرّكهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فأنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام لا تحرك. به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن أن نجمعه في صدرك وأن تقرأه على الناس ثم إن علينا بيانا تبينه للناس فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه جبريل بعد ذلك أنصر لا يحرك شفتيه فإذا ذهب جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل به جبريل عليه على نبينا عليه الصلاة والسلام إذا في ذلك شدة على النبي عليه الصلاة والسلام وشد ايضا على من يتعلم القرآن ثبت في الكتب الستة عن امنا عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفره الكرام البرد. هذا حكمه حكم الملائكة وفي درجته ماهر يقرأ بيسر وسهولة وليس عنده شدة ولا مشقة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أجر القراءة وأجر التعلم وهل يمكن ويتصور أن يكون الإنسان ماهرا من غير تعتعة يمكن مستحيل لا يمكن أن يكون ماهرا بالقرآن إلا بعد متعتعة كثيرة والآن كيفية التلاوة ضبط قواعد التجويد لا يمكن ان ينطقها إلا بعد تعتعة وشده وكلفه ولذلك إذا لم يتعلم هذا من الصغر وكان كبيرا معه أعلى الشهادات لما يأتي ليقرأ يستحي الإنسان من سماع قراءته يستحي مما فيها من نكارة وشدة وفضاعة وغلط فإذا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شقله أجران الشاهد إخوة الكرام يتتعتع إذن قولا ثقيلا هذا الحديث من باب التنبيه والفائدة إخوة الكرام سئل بعض المشايخ عنه في حادثة معينة وهي أن إنسان يقرأ في المسجد ويقرأ قراءة ملحونة وهذه قدرته وهذا الذي في وسعه فنهاه بعض الناس وقال لا يجوز أن تقرأ بهذه الصوره فقال كيف ستمنعني من كتاب ربي قال تعال ثم اقرأ أمن تقرأ هذه القرآن هذا القرآن بهذه الصوره هذا حرام وأنت آثم فرفع هذا السؤال لبعض المشايخ فأجاب جوابا غلطا خطأا استدلالا بهذا الحديث من غير فهم الله فقال ليس من حقي هذا المعترض أن يمنعك من القراءة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران نعوذ بالله من هذا الفهم المعكوس المنكوس المراد يتتعتع فيه بين يدي شيخه وأستاذه ومعلمه عند تعلمه لأنه يريد أن يعلم نفسه ويقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ثم يقول هذا غلط يقول هذا الذي في وسعي، يا عبد الله لما لا تتعلم عندما تريد أن تبني بيت دجاج تتعلم وعندما تريد أن تبني كوخا لتسكنه وتسأل المهندس المهندسين الذين في هذه البلدة وفي غيرها وتبحث عن أسواع الإسمنت والحديد وأيهم يعني المواصفات أحسن للبيت الذي ستسكنه كوخ بهذه الحياة سيزول هو وأنت طيب تريد قصور في علين رب العالمين يعني من غير كلفة ولا تعب. بهذا الحديث على هذه القضية هذا باطل هذا باطل واستدلال آخر أشد نكارة من عبال بعض الناس أنه يجهر في المساجد ولا يجوز للإنسان أن يجهر في القراءة بالقراءة في المساجد إذا كان هناك مصل أو قارئ أو ذاكر أو نائم إذا كان بانفردي فليجر ما عدا هذا لا يجوز لأنه يشوش على هؤلاء أما ما يفعلون في الاجتماعات كصلوات الجمعة وغيرها وكل واحد يفتح المصحف يريد أن يصيح أكثر من الآخر كان من في سخراج يا عباد الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وهذا يؤذي هذا هذا يشوش على هذا وفي الغالب أحيانا تجلس بجوار من يقرأ قراءة ملحونة وأنا أقول عن نفسي مرارا أضع يدي في أذني عندما أنتظر صلاة الجمعة من أجل من يؤذيني عن يميني وعن شمالي بهذه القراءة الملحونة وعندما أحيانا تنصه يعمل لك هكذا ما يريد أرد عليك أسكت أسكت هكذا يا عبد الله هذه القراءة غلط سمعت من يقرأ الذين يلمزون المطوعين يعلم الله بأذني المطوعين المتطوعين أحوت بالله ومثل هذا كثير فكيف هذا يقرأ فهذا لو قرأ في نفسه لأثن فعندما يؤذي غيره ازداد وقد ثبت في صحيح ابن خزيمة وسنن أبي داود بسند صحيح كالشم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف في المسجد واعتكف معه بعض الصحابة فجهروا بالقراءة فرفع الستر فقال عليه الصلاة والسلام كمكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة وقد بوب الإمام ابن خزيم على هذا الحديث فقال باب الزجر عن الجهر في القراءة إذا تأذى بعض الحاضرين فكان يشوش على الحاضرين فهي لو كانت قراءة صحيحة لأثم عندما يشوش على الناس فكيف وهي ملحونة اقرأ لنفسك ولا داعي أن تشوش على غيرك لو كانت القراءة سديدة الشاهد هذا أنه عيب على بعض الناس هذا فقيل لبعض المشايخ ليقولوا لا يجوز القراءة عندما يستمع الناس في المسجد والبلاء أعظم طاغوت في هذا الوقت وفي الزمن الماضي طاغوت العرف والعادة لكن إذا سار العامة وراء هذا فالبلية تزداد عندما يسير العلماء وراء هذا الطاغوت ما ألفوه عندما تغيره كأنك غيرت السنة هذا نعتاد عليه ووارثناه كابر عن كابر كيف؟ كابر عن كابر كيف ستعترض علينا به؟ إذن سنتمحل لتأويله قال هذا الذي يقول هذا هذا على باطن لما ما الدليل؟ يا يحيى خذي الكتابة, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أين> خذ الكتابة بقوة أين يا يحيى خذي الكتابة بقوة على مشروعية رفع الصوت بالتلاوة أين هي يا يحيى خذي الكتابة بقوة يعني يجلس بالوحد يصيح في القرآن هذه هي القوة هذا هو الفهم المعكوس المنكوس وهذا من التفسير بالرأي تقدم معنا قلنا أن يكون له في الشيء هوا وله إليه ميل فينزل الآية عليه وهي لا تدل عليه فيكون قد فسر القرآن برأيه كما هو الحال يا يحيى خذ الكتاب بقوة لا منع أن تجهر بالقراءة وأن تؤذي الناس وتشوش عليهم صلاتهم قراءتهم إنما يكون يقرأ من شفظي بجوارك وتقرأ أنت من مصحف ترفع صوتك متى ما ضيعت عليه محل الآية انتهى وأحيانا يعيد الإنسان السورة من اولها عدة مرات كسورة الكهف مثلا ويقطعها عليه من؟ هو بجواره وهذا أذى ولا يجوز فانتبهوا لهذا إخوة الكرام وانصحوا المسلمين وحذروهم من هذا الشهد قولا ثقيلا على العموم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمين وعلى غيرهم ثقيل في تعلمه في العمل به يحتاج إلى جهد وإلى حزم وعزم إنا سنيقي عليك قولا ثقيلا ثقيل أيضا المعنى الثاني في العموم ثقيل في الميزان لمن قرأه وعمل به فله بكل حرف عشر حسنات ثقيل سنلقي عليك قولا ثقيلة أجره ثقيل عند الله الجليل فلك بكل حرف عشر حسنات إذا كانت كلمة سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه جمله كلمتان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان فالقران أفضل واعظم اجرا من هاتين الكلمتين سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا في الاجر عند الله جل وعلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا في حق العموم مهيبا كريما يقال للرجل العاقل الرزين الراجح الراي الثاقب النظر انه ثقيل يكون فلان خفيف وفلان ثقيل ما يقصد ثقل للوزن أن هذا يأتي مئة كيلو وذاك سبعين ليس كذلك يقصد هذا الثقيل رزيل مهيب وقور ليس بخفيف ولا طائش ولذلك في صحيح مسلم عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان قال يكونون في خفة الطير وأحلام السبع خفيف طائش مثل الطائر من كثرة حركاته كما ترى الناس هذا الوقت تنظر لك رقاص من كثرة حركاته وعندما تبحث عن عقله عقل سخلة أو فأرة العلم عند الله اذا ثقيل ثقيل مهيب كريم راجح الرأي ثاقب النظر متزن سنيق عليك قولا ثقيلا كريما مهيبا لا يعادله شيء ولا يزينه شيء هو أثقل من كل كلام فهذا كلام غفنان سنلقي عليك قولا ثقيل الثقيل هو الثابت الحق وفي ذلك إشارة إلى إعجاز القرآن أي هذا هو الحق الذي لا باطل فيه ولا يمكن أن يعارض وكل ما عداه كلام من الكلام اذا ثقيل في تعلمه والعمل به ثقيل في الأجر ثقيل بمعنى المهيب الكريم الراجح ثقيل بمعنى الحق ثابت هذا في حقه العموم ثقيل بالنسبة لكل أحد وقيل ثقيل بالنسبة للكافرين والمنافقين فهو ثقيل عليهم كما قال الله هو في حق الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا قاموا كسالا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قاموا كسالا ثقيل عليهم هذا فأما المؤمنون فهم وإن ثقل عليهم العمل به من حيث الظاهر فله في قلوبهم حلاوة ولهم في نفوسهم نحوه ابتهاج ولذة وسرور والقول الأول أولى أن الثقل هنا في حق العموم الشاهد إذن عندنا دليلان من القرآن والسنة إلى أن نبينا عليه الصلاة وعد بأن ينزل الله عليه شيئا ثقيلا لأن ينزل عليه كتابا جليلا ما هو هذا الكتاب؟ أشار إليه ربنا في هذه السورة تلك آيات الكتاب الحكيم هذا الكتاب الحق الثابت الثقيل الراجح الذي له أجر كبير عند الله الذي يحتاج إلى كلفة وجهد وعناية في تلقيه والعمل به هو الذي وعدت به سابقا فالإشارة إلى غائب وعد به نبينا صلى الله عليه وسلم فالكلام على ظاهرات تلك إشارة إلى غائب بعيد ليس إلى حاضر قريب هذا القول الأول وبقية الأقوال <تصفيق> نحن عندنا أربع كلمات وكانت لنية أن أنهي الكلام عليها تلك والكتاب الحكيم ومن انتهينا من الأولى فماذا نعمل لا إله إلا الله ألا أريد أن أطيل أكثر من هذا يعني أخشى أن يحصل ملل وسآمه إذا بحدود الساعتين لأن وكان بين ذلك قوامه مع أن عادتي عندي ثرثر بالكلام ونسأل الله حسن الختام لكن أرى طلاب المعهد حقيقة يعني أمرهم أمرهم ينالهم زيد ولذلك أخشى البقية البقية انتشرت فيكفي شرود من جرد لا إله إلا الله في سيار أعلام النبلاء لا الامتحان عندنا مثال يقولون رأيناك فوق رأيناك تحت هي هي هي هي عاطل باطل عندنا في سياق اعلام النبلاء في الجزء التاسع عشر ومن يعني غريب الموافقات في الصفحة أيضا التي برقم هذا الجزء في صفحة تسعة عشر عن هبة الله بن عبد الوارث الشرازي في سنة أربعمائة عليه رحمة الله ينطبق على حال المعهد كان هذا الرجل من شيوخ الحديث ويسكن في رباط من أربطة الصوفية فكان إذا جاءه طالب علم ليتلقى عنه علم الحديث يأخذه إلى الصحراء ويعلمه الحديث يقول علامة في الرباط نجلس المسجد يقول له إن الصوفية يتبرمون من العلم ولا يتحملون الحديث ويرون أن ذلك يشوش عليهم وقتهم. إذا جلسنا نتعلم يخلو شغلتمون عن الله دعهم هم على تعبيرهم قلبي عن ربي والعبارة الدقيقة قلبي عن شيطانه ليس عن ربي إنما هو زين له سوء عمله فصده عن السبيل فهو غير المهتدم يقول الصوفي هذا في الجزء التاسع عشر في صفحة تسع عشرة نظروها وأنا أقول حقيقة هذا الوصف ينطبق تماما لانطباق بالمئة مئة مزيادة فوق حبة مثل كما يقولون على طلبة هذا المعهد إنهم يتبرمون من العلم وتضيق صدورهم من حلق الذكر يقولون هذا يضيع وقتنا وقتنا أي شيء إما في دروس نظامي على تعبيرهم سأخذون بها شهادة ويأكلونها بعد ذلك بها عيشة ويملؤون الكريشة الله عنهم وإما في لعب الكرة وغير ذلك تشوش عليهم وقتهم أليس من العار إخوتي الكرام طالب عيم محاضرات نظامية لا تفوته من أجل شهادة وريقة يقول هناك يوجد عار الدنيا طيب نحضر عندك ماذا يوجد سألت مرة بعض إخواننا الذين يصلون معنا في المستقل أين فلان ما يحضر الجماعة قال يا شيخ إنه مريض يشتكي أنا ظننت حقيقه مريض يعني ما الفراش. طروه في الفراش قلت إذا ينبغي أن نزوره يا عبد الله قال هو في الوظيفه قلت وهذا الذي كنت أكلمه ليس له وظيفة ويصلي معنا كان في القرية لا إله إلا الله في صلاة الظهر قلت كيف في وظيفة مريض كيف يذهب إلى العمل ويتحمل ولا يحضر صلاه الجماعه وكان الصحابه اذا كان مريضا يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه فكان لا يشهد العمل لكن يشهد الجماعة نحن نعنك يشهد العمل ولا يشهد الجماعة كيف هذا فنظروا ماذا أجابني قال يا شيخ هناك في فلوس قلت والصلاة فيها فلوس يعني الصلاة فلوس يعني أنت ستصلي ستأخذ اجرا والله لو ملأت الدنيا ذهبا لكان أقل من ذلك الأجر الذي ستحصل على تلك الطاعة هنا فلوس لكن قل إيمان الناس بربهم مناب فلوس حاضرة في الوظيفة وأما في الصلاه فلوس غائبة فلذلك يزهد في بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وأنا أقول حقيقة طلبة المعهد يتبرمون بالعلم وتضيق صدورهم ولا تتسع نفوسهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فأخشى أن يشرد من بقي فلذلك نقتصر على هذا المقدار ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شح نفوسنا